بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الاخوه ضمن دروس التفسير وتفسير سوره النساء فنبدا بدرس جديد اللهم إنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يقول الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لماذا؟ لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله عز وجل وقد جاء, في الحديث وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أصاني فقد عصى الله هذا الحديث متفق عليه ففيها فضل طاعة الرسول لأن طاعة الرسول طاعة لله والذي يتبع الرسول فهو متبع لله تبارك وتعالى لأنه مبلغ عن الله لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن من علامة محبة الله للعبد أن يتبع من الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وطاعة الرسول سبب للهداية كما قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا إلى آخر ما سبق من فضائل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ورد وقد جاء الأمر بطاعة الرسول في أكثر من ثلاثين موضعاً كما يقول ابن تيمي رحمه الله في الفتاوى الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى نعم وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب هل نستفيد من الآية أصمة الرسول وجه ذلك لأن الله أمر بطاعته أمر مطلقا فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح لذلك. وهذا من الحقوق المشتركة يجب طاعة الله ويجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن طاعة الرسول من طاعة الله لأن الرسول لا يأمر إلا بأوامر الله فهو مرسل من الله وهناك حق خاص بالله تبارك وتعالى لا يشرك معه لا نبي ولا رسول ولا أحد وهو التوحيد وعدم الاشراك ولذلك يقول السعدي رحمه الله وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة حق الله لا يكون لأحد من الخلق وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك وتوابع ذلك وقسم مختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والنصرة وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما كما قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله ولذلك يقول الله عز وجل في آية أخرى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فجعل الطاعة لله ولرسله وعمل خشي والتقوى هنا أنا أعيد الآية ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فجعل الطاعة لله ولرسله اما الخشيه والتقوى فلله وحده تبارك وتعالى يقول ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى في المجلد الاول وذكر طاعه الرسول في اكثر من ثلاثين موضعا من القران وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقول سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله كما قال تعالى فإيايا فارهبون وقال واياي فاتقون وقال فلا تخشوا الناس وخشون وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وجاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون حبا إليه من والده وولده والناس أجمعين وأخبر الله عز وجل أن طاعته طاعته كما قال من يطع الرسول فقد اطاع الله وقرن بين اسمه واسمه في المحبه فقال أحب اليكم من الله ورسوله وفي الاذى فقال ان الذين يؤذون الله ورسوله وفي الطاعة والمعصيه فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله وفي الرضا فقال والله ورسوله احق ان يرضوه فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وامي فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له كما قال تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال فاعبده وتوكل عليه وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده نعم فهذا حق خاص بالله عبادة الله توحيد الله خشية الله هذه خاصة بالله تبارك وتعالى وكل نحفظ حديث معاذ الصحيحين قال معاذ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا والحديث في الصحيح. ولذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده فمن يطع الرسول فقد أطاع الله منقب عظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وعصم للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى ولذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص على التسليم والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الصحابة يبادرون بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتثلون امره فيك وقد سبقت امثله كثيره في الاستجابة لامر الرسول عليه الصلاه والسلام ومن اشر ذلك حديث بسعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعلي فخلعوا نعالهم فقال لهم لما خلعت نعالكم قالوا رايناك خلعت فخلعنا استجابه مباشره من يطيع الرسول فقد اطاع الله فعل المسلم ان يحرص وان يجتهد في طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام سواء في الواجبات او في المستحبات ومن تولى فما ارسلناك عليه وما فما أرسلناك عليهم حفيظا فمن تولى اي اعرض عن طاعتك فما ارسلناك عليهم حفيظا اي حافظا تحفظ اعمالهم اقوالهم وانما عليك البلاغ من تولى انت عليك البلاغ الهدايه بيد الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى ان عليك الا البلاغ وقال تعالى فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر وقال تعالى فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب فمن اتعظ واتبع فقد سعد ونجا ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء لأن الهداية بيد الله عز وجل الرسول عليه بيان أو هداية البيان أما هداية التوفيق فإلى الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقصة بطالب وغيرها من القصص المشهورة حيث لم يستطع أن يهدي عمه لما لله عز وجل من الحكمه البالغه من فوائد الايه وجوب طاعه الرسول ومن فوائدها ان طاعه الرسول طاعه لله ومن فوائدها فضل طاعه الرسول ومن فوائدها الاحتجاج بالسنه ومن فوائدها تهديد من تولى واعرض عن طاعه الرسول ثم قال الله تعالى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 الله تبارك وتعالى في القرآن يحذر منها في القرآن بين الحين والآخر لخطرها ولشدة فسادها يخبر الله عز وجل عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرهم بأمر قالوا طاعه سمعنا وطعنا ويقولون طاعه أي يقولون إذا كانوا عندك أمر نطاعه يعني نطيعك يا محمد وهكذا المنافق ويقولون طاعه قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك أي؟ خرجوا من عندك وتواروا أنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول قيل بيت اي غير وبدل الذي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون التبييت هنا التبديل بدلوا غير ذلك الكلام وقال أبو عبيده معناه قالوه وقدروا ليلا غير ما أعطوك, ما أعطوك نهارا وكل ما قدر بليل فيقال تبيت يقال بيت بليل يعني دبر, دبر بليل فمقصود الآية أنهم إذا خرجوا من النبي عليه الصلاة والسلام غيروا الكلام فيما بينهم وأظهروا المعصية عليهم لعائن الله المتتابعه بيت طائفه منهم غير الذي تقول غير الذي تقول قيل غير الذي تقول انت يا محمد بيت ماذا المخالفه وقيل بيت طائفه منهم غير الذي تقول غير الذي تقول هذه الطائفه ما الفرق بين قولين واضح الامر كلام النبي كلامهم غير الذي تقول الطائفه فالقول الاول غير الذي تقول انت يا محمد مثلا الرسول امرهم مثلا بطهارة القلب امرهم بالجهاد امرهم بالاستجابه لامر الله غيروا كلام من الرسول عليه الصلاة والسلام القول الثاني بيت طائفة منهم غير الذي تقول هي غير الذي تقول هي فهذه الطائفة قالت لك يا محمد طاعة فإذا خرجوا بيت شيئا غير الذي قالوه بيت طائفة منهم غير الذي تقول طائفة ما في أول الآية قال ويقولون طاعة وهنا قال بيت طائفة لماذا أسند التبيت لطائفة مع أن أول كلام الظاهر أنه للمجموع قيل لبيان أنهم هم المتصدون له بالذات أما الباقون فتابعون لهم في ذلك لا أنهم ثابتون على الطاعة نعم والله يكتب ما يبيتون الهدف من الآية تهديد تهديد أي يكتب ما يبيتون أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد يعلمون ما تفعلون فهذه تهديد أخبر تعالى بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وإصيانه وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة وسيجزيهم على ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين الجملة هذه خبرية تفيد أمرين أولا تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا تسلية الرسول وأن أمرهم لا يخفى على الله فقد يعاجلهم بالعقوبة وقد يؤخرهم فقال الله تعالى نبيه فأعرض عنهم أي لا تنشغل بهم ودعهم لأن الله طمس قلوبهم والله يتولى أمرهم لا, لا تنشغل بهم لا ينبغي لهم الانسان ان ينشغل بهم فالله عز وجل لهم بالمرصاد قد طمس قلوبهم نسال الله السلامه وتوكل على الله امر بالتوكل على الله تبارك وتعالى وما هو التوكل صدق الاعتماد على الله عز وجل بعضهم يزيد في التعريف مع فعل الاسباب لكن المقصود الاول هو صدق الاعتماد على الله عز وجل ولا يكون قلبه إلا معتمدا على الله فلا يأتي بالخير ولا يمنع الشر ولا يحدث شيء في الكون إلا بقضاء الله وقدره فيتوكل على الله عز وجل وقوله والتوكل كما يقول بالرجب هو صدق الاعتماد القلبي على الله في استجلاب المنافع ودفع المظار من أمور الدنيا والآخرة وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواء وقد سبق فضائل التوكل ومن أعظم فضائل التوكل أنه سبب لدخول الجنة. قبل ذلك قبل ذلك إن تحقيق التوكل أيها الإخوة ينبني عليه أمور. فمثلا أعطيكم مثال واحد. حسن الظن بالله. تعرفون ما هو حسن الظن بالله؟ أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى وترجو ما عند الله. لا يمكن للمسلم أن يحقق حسن الظن بالله الا وهو حقق التوكل على الله عز وجل حققته فمن احسن الظن بالله توكل عليه لانه لا يمكن لا يمكن تتوكل على ما لا تحسن الظن بالله ولا المثل الأعلى فمثلاً أن شخص يعني تعرف أنه لن يعطيك هل تحسن الظن به لا فمن احسن الظن بالله فمن فقد الظن بالله تبارك وتعالى لأنه ما يمكن بعد إنسان على شيء يعلم أنه ربما يحقق هذا الأمر ربما لا يحققه فالتوكل يجر إلى حسن الظن بالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل فمن توكل على الله فقد أحسن الظن بالله وهو من أعظم علامه الإيمان تعلم أنك إذا أنفقت وأنك تمسكت بالدين وتركت الحرام أن الله عز وجل سيعوضك وسيثيبك عاجل وآجل. فمن فضائل التوكل كما تعلمون أنه من أسباب دخول الجنة والأحاديث في ذلك مشهورة جدا منها في السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال قال فيهم هم الذين لا يسترقون. ولا يكتهون ولا يتضيرون وعَرَبِهِمْ يتوكلون في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قوم أفئدتهم مثل أفئدة الطير قيل هم المتوكلون وشبه النبي عليه الصلاة والسلام بأفئدة الطير قيل لأن الطير متوكل على الله وجه ذلك تخرج في الصباح معتمدا على الله فترجع في السماء في المساء وهي مليئة قد ملات بطنها كما في حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وقيل تشبه بالطير قلوبها رقيقه وقيل تخاف هي اكثر الطيور خوفا والمؤمن يخاف من الله تبارك وتعالى ومن فضائل التوكل محبه الله وهذه من أعظم الفضائل كما قال الله عز وجل إن الله يحب المتوكلين التوكل من علامات الإيمان كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل يقول شيخ الإسلام من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل إبراهيم حينما أرادوا أن يضعوه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله عز وجل كوني بردا وسلاما على إبراهيم أيضا التوكل من أعظم أسباب ما يجلب الرزق فمن توكل على الله كان سببا في رزقه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح. بطعنى. ومن أعظم فضائل التوكل وقد تكلمنا عن التوكل بما فيه الكفاية لكن فقط نمر سريعا ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي أبداً. هذه الآية كافية في التوكل على الله عز وجل فالإنسان ينبغي ربي نفسه على التوكل على الله عز وجل ولا يأتي ذلك إلا أن يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هل حقق التوكل من يبيع الدخان أو المجلات الفاسدة فحينما تقول له لماذا تبيع هذه الأمور يقول من أجل الزبائن هذا توكل على من توكل على المجلات توكل على الدخان نعوذ بالله هذا الرجل ماذا يقول كأنه يقول إن عصيت الله رزقا لله بالله، وإن طعت الله افتقرت أنظر إلى بعض الكلام الخطير الذي نراه في مجتمعنا أنا إن طعت الله افتقرت أنا حينما أحضر في محلي المجلات الهابطة التي تحارب الله وتفسد دين الرسول والدخان وغيرها من المحرمات يأتيني الزبائن. كأنه يقول إن عصيت الله رزقت وإن طعت الله افتقرت وصدق ابن في كتابه العظيم الفوائد حينما قال مرتكب مرتكب من المحرمات يعني ابن آدم إلا بسببين ذكر منهما لسوء ظنه بربه نعم يعني مثلا هذا اللي ليأكل حرام لماذا لسوء ظنه بربه لأن الله عز وجل أخبر أن من اتقى الله أغناه فلسوء ظنه بربه أكل الحرام لو وثق وأحسن الظن بالله وأن من اتقى الله وترك الحرام أغناه الله مرتكب الحرام فلسوء ظنه بربه ارتكب الحرام واستعجل وارتكب الحرام فياكل حرام ويقلد فلان ويقلد فلان ويقلد فلان كل الناس تأكل حرام كل الناس تفعل ذلك كل الناس تفعل هذه المحرمات فلسوء ظنه بربه فعل ذلك بعقبهم الله عز وجل بفقر القلب وسيكون لنا درس ان شاء الله حسن الظن بالله لأنه مهم إن شاء الله وكفى بالله وكيلا أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأنابى عليه وإمام أحمد رحمه الله وقفت الدنيا ضده فكتب الله له القبول ورفع الله له ذكره حتى جاء رجل الإمام أحمد قال يا إمام الناس في الثغور وهم يرمون الأعداء يدعو لي أبي عبد الله وهم في الثغور يرمون الأعداء والأيدي مرتفعة بالدعاء لمن؟ الإمام احمد ما الذي رفع هذا الرجل وعزه وهو يعني سجن وفعل ما تعرفون من الابتلاء رفع الله قدره بالإخلاص والصدق كما قال إمام احمد حينما سأل عن من ارتفع قال بالصدق والإخلاص حتى أصبح الإمام أحمد مقياس إذا رأيت الرجل يذكر الإمام أحمد ويثني عليه فهو من أهل السنة وإذا رأيت الرجل يشتم الإمام أحمد أو يتكلم في الإمام أحمد فهو يخشى عليه من الفوائد فوائد الآية ذم النفاق والمنافقين التحذير من النفاق وذكر الله عز وجل وكرر صفات المنافقين التي من أخطرها الكذب وإظهار الإسلام وإبطال الكفر والتفاقل العبادة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا في المنافق ماذا قال الله عز وجل يأمرون بالمنكر يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أديهم نسأل الله فنسيه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صفات عظيمه مشهورة في المنافقين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لا ولو حبا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله الرياء وغير ذلك من صفات المنافقين التي ينبغي الإنسان يعرفها ليتجنبها وللأسف وجد في وجدت كثير من صفات المنافقين في كثير من المسلمين وأنتم تعرفون مثال صغير صلاة الفجر فإن النوم عن الصلاة وترك الصلاة والتثاقل على العبادة من صفات المنافقين والناس تتسابق لو كانت مباراة بل لو مطعم وأنتم ترون حينما فتح مطعم قبل أسبوع كيف الناس يعني طوابير أو غيرها من العمر الدنيوية طوابير وأمم تحضر بينما الصلاة لا يحضر في المسجد إلا رجل أو ما يعدون على الأصابع ليست هذه من صفات المنافقين. أما يخشى أن يطبع على قلبه سنة وخمس سنوات وعشر سنوات ما يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث وإلا أصبح خبيث النفس يصلي وقت الدوام الساعة الثامنة والتاسعة. فينبغي على المسلم أن يعرف صفات المنافقين. من فوائد الآية إثبات الملائكة وكتب الأعمال. وفيها فضل التوكل على الله عز وجل. ومن فوائد الايه ايضا المسلم ينبغي ان يعرض يعرض عن هؤلاء المنافقين فلا ينشغل بهم وليس المراد انه لا يرد عليهم وانما المراد لا ينشغل بهم يتوكل على الله عز وجل ولا ينشغل بهم ويستمر في دعوته وفي طريقه وفي تبيين السنه وفق الله الجميل ما يحبه ويرضاه والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد